بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم لا يمقسم بهذا البلد وأن تحل أَو أَلَّنْ يقدر, يقدر عليه أحد يقول يَا قَوْمِ عَلَىٰ مَا يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا مَا لَمْ يُبْدَأْ ألم يجعل له عين عين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم يجعل له عين عين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين؟ فلقد فَكُرْقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ فَكُرْ وَأَحَدِ النَّوْسِ قَرَامٌ في, فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَطْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَسْغَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة ثم هلا تتلك الذي آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة والذين كفروا, هم أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا